وأيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الضر وأنت أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين